بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ففي خلقكم وما يربث من دابة آيات لقوم ينقنون اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق احيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعطلون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ويل لكل افاكن اسيم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 وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ والنبوة ورزقناهم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اختلفوا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 الله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون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 خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَاهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ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 إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا الساعة إن ظن إلا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ صَدَقَ الله العظيم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 ذٰلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ حُزُوًا مَّغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فاليوم لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ, السماوات ورب الأرض رب العالمين وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ